أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بَعْدِ ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خلا بعضهم إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عند رَبِّكُمْ فلا تعكلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماناً وإنهم إلا يظنون فويل للذين الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى من كسب سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 والعذوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الْحَيَاةَ الدنيا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصد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 فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم